وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَأَنقَقْنَاكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَلَى الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ انشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصبغ للاكليل وان لكم في الانعام عبره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 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَحِيلَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا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 يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِن قَتَلْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ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 كُلَّمَا جَاءَتْ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِذَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئُهُ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُ مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً مآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا واعملوا صالحا انني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون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 قَدْ نَمَرَ فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَأَرُونَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ تَنقَصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ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 وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ قَرَجًا فَقَرَجُوا رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا فَعَذَّبْنَا بِشَدِيدٍ ذَٰلِكَ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ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 قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما الا اننا لبعثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا ان هذا الا اساطير الاولين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 رب ما ادنى تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الضالين وان على ان نريك ما نعدهم لقادرون ادفع باللتي هي احسن السيئات نحن اعلم بما يصفون وقرب ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون ان هكان فريق من عبادي يقولون ربنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وان انت خير الراحلين فاتخذتموهم سخريا حتى انساوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صدروا انهم هم الفاسون قال كم لبستم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال الا بستم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون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 رَبِّ اغْفِرْ وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ உருவா